126-إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 127-ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 128-ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 129-إنه عليم بذات الصدور.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 وَهُو الذي خَلَق السَّماواتِ وَالأَرضَ فِي سِتَّةِ أيامِ وَكَانَ عشهُ على الم وَكَانَ عرْشهُ على الم إ يَبلُلُ وَكُمْأَّكُمْ أَحْسَن عمللا وَل إقُلتَ إِكُم مبععثونَ مِ بعد المَوْوتِلَ يَقولًا الذيذينَكَفَ لَقولًا الذيذينَكَفَون إِنْهَذا إِللاا سِحْرُ مُ بين وَل إنِن أَخْخررناَا عَنْهُم العذاَبَ إِلَ أَُّة مَدودَةَّ يَقولُ ماَا يَحبِسُ أَل يَومَ يَأتيهِم لَ مَصوفًا عَنْهُ أَل يَوْمَ يَأتيهِم لََ مَصوفًا عَنْهُم وَحاقَ بِهِمْ وَحاقَ بِهِمَّا كَالوا بهِهِ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 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ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 اولائك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اثما كان على بينه من ربه ويكنوه شاهد من ويكنوه شاهد من هو من قبله كتابه موسى اماما ورحمه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 وَمَنْ بْلَمُ مِما نِفْتَرَ علىى اللهَّه كَذِبًا أُل إِكَ يُعْرَضونَ على رَبِّم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 اولائك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرتهم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اولئك اصحاب الجنة 129 فِيهَا خالدون. مثل الفريقين مَثَلُ والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا, هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون 120-ولقد مَثَلًا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 121-ولقد أرسلنا نوحا أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُم أَن وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُون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 129- ولا وَلَا الغيب ولا أقول إني ملك ولا وَلَا للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 110- الله أعلم بِمَا فِي أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها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 اولا اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون واشهد اني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 129-ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من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 وَل ي قَِْ أأَرأيتٌم إكُنتُ على بَينَةٍ مِروَبّ وَآتَان مِْه رَحْمَهاَا فمَ يَ صُرنيِي مِنَ, من اللهَّهِ إن عصَيتُ فمَا تَزدونَ ل غَيْرَ تَقْسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايها فدروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ 129-وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب 120-قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله, رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجاللن في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواهم منيد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 إنه مصيب هماغ صابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند دَرَ بِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم, مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ إني أراكم بخير وإني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 ولمّا جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديار جاثمين فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم ينون فيها الا بعدا لمدين كما وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إلى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهمنا وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه ويوم القيامه بئس الرفد ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ لِنَهَاءً قَائِمًا وَحَصِيدًا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 شَرِيد إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ مشهود مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ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 129-والخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود 120-فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء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 واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك قلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم وَإِنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وكلا نقص عليك مِنْ أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مَكَانَتِكُمْ إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون